وبذلك رجع الصديقان الى ما كان من ود خالص من شوائب الاحقاد والاضغان ولكن ما كل من اظهر الابتسامه يبطن لك وئامه فاحذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر البعض أعداء وحدة من الحب بعض الحب إغراق وحدة ذويه فإن البعض أعداء لا يخد عنك من صاح تودده فسوف تكشف ما يخفيه بأساه ان لفي زمن شاع النفاق به لتحكيه في مدى الأزمان ادواه من الحب بعض الحب إخراه واحتر ذويه فإن البعض أعداء وتصميم الله والقرن ذا عسل وبين جنبي أبطان ما كل من برز بيضا ظن واجده صف فكن حذرا قد يكون وتسمح المعهل والقول لا عسل وبين جنبه أغطان وبغضاء ما كل من قرز في طال نواجده صف فكن حذرا قد يألوا أغرت المرأة بالإخوان سراء كم من فتى كشفت أسرار رفقته مصائب فجلت مصائب النظل ماهو لا هدى من الحب بعض الحب يقرأ وهدى ذويه فإن البعض أعداه من الحب بعض الحب إغراء وهذا ذويه فإن البعض أعداء لا يخد عنك من صاح تودده فسوف تكشف ما يخفيه بأسه <تصفيق> إن ألفي زمن شاع النفاق به <تصفيق> لم نحقه في مدى الأزمان أدواء احذر من الحب بعض الحب إغراء فإن البعض أعداء إذا نهات خطوب فهي مرحمة فاسعد فإن بها يبدو الأخلاء لصاحب النظر الحسنى تملقه وفي سريرته شر وإناء إذا نهات خطوب فاهي مرحمة فاسعد فإن بها يبدو الأخلاء يا صاحبا يحر الحسنى تملقه وفي سريرته شر وعيداه خير الرفاق رفيق لا يفارقه مهما يكن ابدا وصف ما قوم اخاك وناصفه اذا لحظه عيناك سوءا فما يجديك ارضاء خير الرفاق رفيق لا يفارقه مهما يكون أبداً مصنع وعاقاه أو من أخاك وناصفه إذا لحظاه عيناك سوءاً فما يجديك إغضاه احذر من الحب بعض الحب إغراره واحتر ذوي فإن البعض أعداه من جامل الناس يوماً فهو خادرهم ومن يخادعه يوما فحرباءه مدام وذبناه صاحباه على زر فعقب وداد الزور شحنا من جامل النس يوما فهو خادعهم ومن يخادعه يوما فحرباءه مدام وذبناه صاحباه على زر فعقب وداد الزرور شحناء ومن يتنفر بالرحمن ودهما فما تكدره ما طال أغداء أشكر الى الله ما القاه في زمن شعاره الصفو والأسرار سوداء شعاره الصف والأسرار سوداء